يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تعتدوا إن الله لا يحب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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله, واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين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 ففدية من صيام ففدية من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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ وَإِن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن اللهه غَفور الرحيم فَإذاَا قَضَتُم ناسِكَكُم فَكُر الله كَذكرِكمْ فَدكُر اللهَّ كَذكرِكُمْ بأَكُمْ أَوأَشَددِكرى فَمِن سَِ يقولول رَبناَا آتناَا فيِي الدُّنْييا فَمِناسمَ في الدّ الدنيا وما له في الاخره من خلاق انهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سريع